وما يستوي البحران هذا عذب وفرات سائغ شرابه هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا الحن اجاج ومن كل تاكلون لحما طريا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 ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبعك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد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 الذين يخشون ربهم بالغيب وأقام الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير وللضلمات وللنور وللظل وللحر وما يستوي الأحياء ولا إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا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 إن الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وأنفقوا مما, رزقناهم وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لم تبور ليوفيهم وجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور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 ومنهم سابقوا بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا بأسهم فيها حريق، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي حل لنا دار المقامة من فضله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 خرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر أجاك النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إن إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعلي كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركات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 فلم تجد لِسُنَّةِ الله تبديلا ولم تجد لِسُنَّةِ الله تحويلا أَوَلَمْ يسيروا في الْأَرْضِ فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا وشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من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 رُوح فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا